راني يا من لا تنساني هي لي من أمري نورا خيرا رشدا جد العبد وحيد وشريد وبعيد جدف العبد وحيد وشريد وبعيد كم يشتاق يعود عقلا روحا جسدا عقل روح جسدا عقل روح جسدا عب جاءك يا لضعفه يشبك لك ما كانت طرفا كيف من من رحمته ربي رضي من جاءك فردا عب جاءك جاء خوفا عدا لك وطرفا ربي أنت رحيم فينا لا تحرم من